مَن نَسِيَ إِزَادَةً فِي الْكُفْرِ يَضِلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَ لَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ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 واللَّهُ عَ كُلّ شَيئ قَد إِللاا تَصُروه فَقَدَنَ صَرَهُ اللهَّ إِلَّا تَصُروه فَقَدَ نَصَرَهُ اللهَّهُ إذ أَخْجَهُ الذيينَ كَفَروا سَان يسنَيين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 يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ عَفَا اللَّهُ عَن كَلِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ الصِّدْقُ وَتَعْلَمَ